بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وثوم التسميم ونحمد الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات أن يسر لنا القدوم إلى هذا المشعر العظيم وما من يوم خير من هذا اليوم الذي نحن فيه ولقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم ومدحه وتشوق عليه الصلاة والسلام إلى الوقوف فيه وكان عليه الصلاة والسلام يقول خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة وخير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان عليه الصلاة والسلام يمدح هذا اليوم ويخبر بسعة رحمة الله تعالى لعباده ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يحثنا جميعا على أن نطلب الله تعالى رحمته ومغفرته وأن نمطرح بين يديه وأن نبين لله تعالى فقرنا وحاجتنا يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم أعظم من أن يعتق الله تعالى فيه رقابة من النار من يوم عرفة قال إلا ما كان منه في يوم بدر فإنه رأى تنزل الملائكة وإن الله تعالى ليدنوا إلى عباده فيباهي بهم ملائكته. يقول لملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم يأتيه الغني وهو قد نزع جميع ثياب غناه وليس عليه أي شيء من غناه وليس عليه إلا رداء لو باعه ربما لا, لا يبيعه إلا بدراهم معدودة ويقف بجانبه الفقير هذا لا يعرف كم مقدار مال هذا وهذا لا يعرف ما هي ذنوب هذا وكل واحد يقف بين يدي الله تعالى ويستجير بالله تعالى ويسأله رحمته نحن وإخواننا نتعامل مع رب عظيم رحيم رحمته سبحانه وتعالى تسبق غضبه وعفوه يغلب عقوبته لو أقبل إليه أهل الأرض بخطاياهم لغفر الله تعالى لمن شاء منهم ولا يبالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي ولو أن أولكم وآخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فنحن نتعامل مع رب عظيم مع عظم ملكه وجلاله إلا أنه رحيم بعباده، قريب منهم محسن إليهم سمى نفسه بالرحيم والكريم وهو جل وعلا أمرنا أن نتعرف إلى رحمته ومغفرته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوما بسبي بعد معركة الطائف وحنين وتعلمون بعد المعركة هذا أسير وهذا جريح وهذا هذا قتيل وهذا صبي يبكي بحثا عن أمه وهذا هذه امرأة تبكي على زوجها معركة فنظر النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وإذا مجموعة من النساء فيهن ما فيهن من الضنك والشدة والتعب والحزن والكآبة وإذا من بينهم امرأة تأتي وتنظر إلى هذا الطفل فترفع إليها ثم تعيده إلى مكانه وتنظر مشدوها يمين ويسار قد عظم كربها وتقاربت خطاها والحليب يكاد أن يتفجر من تديها وهي تبحث عن ولدها حتى إذا رأت صبيا رفعته والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها حتى إذا رفعت هذا الصبي ونظرت إليه فإذا هو ولدها فانطفأ شوقها ثم أخذت هذا الصبي وألقمته تديها وتعلقت به حتى أصبح هذا الصبي كأنه قطعة من جسدها فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بكائها ثم إلى فرحها وشوقها وتمسكها بهذا الصبي قال عليه الصلاة والسلام وهو يرى رحمتها به وقد مضى على هذا الصبي ساعات لم يرضع من أمه وقد رحمت جوعه وتعبه وحزنه فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أترون هذه تتوقعون هذه المرأة أترون هذه طارحة ولدها في النار توقعون لو أشعلنا نار وقلنا لها اطرحي ولدك فيه توافق أترون هذه طارحة ولدها في النار قال الصحابة لا يا رسول الله لا كيف تطرحه في النار لا وهي تقدر على أن لا تطرحه والله لا تطرحه في النار أبدا وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها الله تعالى أرحم بالسارق من هذه الأم بولدها الله أرحم بالزاني من هذه الأم بولدها الله أرحم بشارب الخمر من هذه الأم بولدها الله أرحم بمن تساهل بصلاته من هذه الأم بولدها الله أرحم بمن عق والديه من هذه الأم بولدها الله أرحم بمن أكل أموال الناس وظلمهم أرحم به أيضا مع محاسبته له من هذه الأم بولدها يا أخواني نحن ينبغي أن نتعامل مع ربنا اليوم ونحن نرفع وكف الضراعة إليه نتعامل معه على أنه رب الرحيم غفور كريم لو أقبل إليه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا للقيه الله تعالى بقرابها مغفرة يقول بعض المفسرين موسى عليه السلام كان هناك رجل يؤذيه بأنواع الأذى من بني إسرائيل ويكفر بالله ويسب دين موسى كل ما رآه ففي يوم من الأيام قال موسى يا رب عذبه قال الله تعالى قد جعلت عذابه إليك يعني يا موسى أنت إذا رأيته مر الأرض أو مر السماء أو أمر جبل فيندك عليه فرآه موسى في موضع من الأرض فسب ذلك الرجل موسى وتكلم عليه فقال موسى يا أرض خذيه فانشقت الأرض حتى دخل الرجل إلى ركبتيه فقال الرجل يا موسى أغثني أغثني قال موسى يا أرض خذيه فدخل حتى حقويه قال يا موسى أغثني أغثني قال يا أرض خذيه يا أرض خذيه, خذيه فما زال ذلك الرجل يستغيث وموسى يقول خذي خذي حتى غاب الرجل في الأرض ومات فأوحى الله تعالى إلى موسى قال يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته نحن يا إخوان نتعامل مع رب رحمته تسبق غضبه وعفوه يغلب عقوبته لما تلاطمت الأمواج على فرعون وبدأ يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وفرعون هو اللي قال أنا ربكم الأعلى وهو الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري فرعون هذا هو الذي كان يقتل أبنائهم ويستحي نسائهم يعني مجموعة من المعاصي في رجل واحد والكفر ومع ذلك لما بدأت تتلاطم عليه الأمواج وبدأ يندم على ماضيه وينادي يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحكي له هذه القصة التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها لكن جبريل رآها وشهدها يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله لأن جبريل يعرف رحمة الله تعالى وسعتها ويعرف أنه ممكن يرحم فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى فهو يضع في فمه من الطين مخافة أن تدركه رحمة الله الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفس ثم قال دلوني على رجل أسأله هل لي من توبه ولا لا فدلوه على رجل عابد جاء إلى هذا العابد قال أنا قتل تسعة وتسعين نفس فنظر إليه هذا العابد فإذا يد ملطخه بالدم وإذا هو قد رمل النساء ويتم الأطفال وظلم الناس وأزهق الأرواح قال ما لك توبة ما لك توبة فأخرج خنجره وطعنه وقتله ثم مضى ثم حدثته نفسه بالتوبة فقال دلوني على رجل يفتيني فدلوه على رجل عالم فجاء إليه وقال أنا قتلت مئة نفس فيهم المسلمون وفيهم المصلون وفيهم العباد كم من أسرها انهارت بسببي وكم من أمرأة تكدرت حياتها بسببي وكم من أطفال ظلوا بسببي لما قتلت أباهم وكم من أمرأة ربما وقعت في الرديلة بسبب أيتامها بسببي أنا قتلت مئة نفس دمرت مئة بيت هل لي من توبة وقال له ذلك العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة بأحد يقدر يمنعك من التوبة توبة بابها إلى الله تعالى ما أقدر أسده عنك ومن يحول بينك وبين التوبة نعم لك توبة أنت تعامل مع رب رحيم لكن أنت في بلد فساد مدام استطعت تقتل مئة نفس ولا حد وقفك معناها ان بلدك فاسد انتقل منها أخرج منها إلى بلدي كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم خرج الرجل حتى إذا كان في وسط الطريق مات فنزلت ملائكة العذاب لتأخذ تقول هذا ما عمل خيرا قط كل صحاءة قتل ما عمل خيرا قط ونزلت ملائكة الرحمة قالت أقبل تائبا منيبا فاختلفوا فبعث الله تعالى ملكا ليحكم بينهم فقال ذلك الملك انظروا إلى أي البلدتين أقرب فتأخذه ملائكتها إن كان أقرب إلى بلدة الفساد تأخذ ملائكة العذاب وإن كان أقرب إلى بلدة الرحمة تأخذ ملائكة الرحمة فإذا بالعزيز الرحيم جل جلاله يقول لأرض العذاب تباعد ويقول لأرض الرحمة تقارب فيكون أقرب إلى أرض الرحمة فتأخذه ملائكة الرحمة يا إخواني نحن نتعامل مع ربنا الرحيم الغفور الذي يفرح إذا رفع العبد تائبا إليه يديه ولا يردهما صفرا خائبتي نحن نتعامل مع رب شملت ووسعت رحمته كل شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ليدني العبد منه يوم القيامة فيقرره بذنوبه يقول يا عبدي هل تذكر ذنب كذا وكذا تذكر ذاك اليوم لما زنيت يقول أي ربي أذكر, أذكر يقول تذكر ذاك اليوم لما شربت خمر يقول أي ربي أذكر, أذكر قال وتذكر ذاك اليوم لما عققت والدك وقلت؟ يقول ربي أذكر أذكر قال وتذكر ذاك اليوم لما اغتبت فلانا فيقول نعم أذكر أذكر ما يقدر ينكر فيقول الله تعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا ما فضحتك لما كلمت فلانا وخربت على أهلها ولا فضحتك لما شربت خمر ولا فضحتك لما زنيت ولا فضحتك لما سرقت ولا فضحتك لما اغتبت لإني أحب الستر ما فضحتك لأن من صفاتي الستر ما فضحتك ولا فضحتك لما عققت والديك ولا فضحتك لما احتلت وتلاعبت بأوراق معينة وأكلت أموال الناس ما فضحتك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم يا إخواني نحن نتعامل مع هذا الرب الرحيم جل في علاه الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة وأخبرنا نبيه عليه الصلاة والسلام أن خير الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة خير من دعاء رمضان وخير من دعاء ليلة القدر خير الدعاء دعاء هذا اليوم الذي نحن فيه وقد اختصنا الله تعالى وجاء بنا إلى هذا المكان وكان نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يجتهد غاية اجتهاد في الدعاء في هذا اليوم حتى يقول جابر جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر ثم قام على ناقته يدعو الله صلى وقف يدعو إلى المغرب يقول وقد شنق لراحلته يعني أمسك خطام الناقة بطرف يده حتى ما تمشي وهو رافع يديه فانفلت خطام الناقة مع الدعاء فلم ينزل يديه ليمسكه أنزل يداً واحدة ورفع الخطام مرة أخرى وهم سمر رافعا يده الثانية وكأن عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أنا الفقير إليك أنا الذي أقبلت إليك محتاج يا ربي لا تردني خائبا أنت كلما ناجيت رب العالمين وفضفضت إلى الله اليوم كنت أسرع إلى المغفرة والتوبة سفيان الثوري لما قام يبكي في دعاءه وكان يحسن الظن بالله في دعاء عرفه فكان في آخر الدعاء يقول وا سو أتاه منك وإن عفوتا وا يعني يا فشيلتي ويا خجلي ويا حياء منك حتى وإن غفرت لي أنا خجلان منك يا رب يقول وا سو أتاه منك وإن غفرتا وا سو أتاه منك وإن غفرتا فلما سكت عن الدعاء قال له بعض أصحابه يا سفيان من أسوء أهل هذا الموقف حالا من أسوأنا حالا فقال أسوأنا حالا من ينصرف وهو يظن أن الله لم يغفر له أحسن الظن بالله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله رقابة من النار من يوم عرفه أحسن الظن بربك وأن الله سيجعل رقبتك من ضمن الرقابة التي تعتق هذا اليوم أحسن الظن بالله وارفع يديك إلى رب العالمين واعترف بذنوبك اعترف بذنوبك ارفع يديك وقل يا ربي أنا الذي خلوت بالمعصية الفلانية وفعلت فضفض إلى الله ناجي رب العالمين يا رب العالمين أنت اللي سترتني وقد خلوت بكذا وفعلت كذا وكذا وأنت تراني سبحانك يا رب يا ربي أني جلست أمام الكمبيوتر ولا جلست أمام التلفزيون ونظرت إلى كذا وكذا وقد سترت عن عين الخلق وأنت تراني يا رب يا حياق أيوم يا من لا تخف عليه خافي أسامحني يا ربي اغفر لي يا ربي تجاوز عني يا ربي كما سترتني في الدنيا استرني في الآخرة يا ربي أنت اللي رأيتني في ذلك اليوم وقد سافرت إلى بلد كذا وكذا ومشيت بقدمي ودفعت مالي وفعلت كذا وكذا يا ربي سامحني يا ربي اغفر لي يا ربي تجاوز عني ناجي رب العالمين فضفض بما في قلبك إلى الله وإذا ابتدأت دعائك فلا تستعظمن شيئا تطلبه من رب العالمين مهما كان الطلب اللي عندك عظيم لا تتعظم على رب العالمين زكريا عليه السلام يدعو الله تعالى وعمره مئة سنة وزوجة عمره تسعون سنة ويقول فهب لي من لدنك وليا يا ربي عطني عيال وزوجة عاقر ويقول الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هو عمره مئة وزوجة عمرها تسعون وعاقر ومع ذلك رفع يديه لله تعالى داعيا والسجاب الله تعالى له ومن رحمة الله بنا أنك تطلب من الله شيئا ويعطيك شيئين أيوب يقول الله تعالى عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين طلب شيئا واحدا أنا مريض اكشف عني مرضي بس انظر ماذا أعطاه الله قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر خلاص لا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمناه علمنا أنه يشتهي أن يوجد عند أولاد وعطيناها أولاد وذنوني إذ ذهب مغاضبا يونس فظن أن لن نقتل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يريد شيئا واحدا يا رب طلعني من بطن الحوت قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بس لا قال الله بعدها وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا بدل ما كان قومه يكفرون وغاضبهم وذهب أرسلنا إلى مائة ألف وجعلناهم يؤمنوا قال الله وزكريا إذ نادى رب رب لا تدرني فردوا وأنت خير الورثين أبغى عيال بس قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى بس لا وأصلحنا له زوجه زوجه كانت سيئة الخلق فأصلحها الله أعطاه شيئين أنت إذا رفعت يديك إلى الله لا تخفض يديك وفي قلبك شيء تريده خذها قاعدة لا تخفض يديك من دعائك وبقى في قلبك شيء كل اللي في قلبك طلعه الرب العالمي رزق مغفرة رحمة شفاء مريض فك أسر أحد من المسلمين نصرة الإسلام في كل مكان مغفرة لك مغفر لا تخلي في قلبك شيء اليوم اليوم كل اللي في قلبك طلعه انثره بين يدي الله تعالى لا تبقي في قلبك شيئا أبدا وإذا أردت أن تدعو فابدأ دعائك بالثناء على الله تعالى ابدأ بالثناء إن ربكم يحب المدح مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك مدح نفسه أرفع يديه يقول يا رب يا كريم يا رحيم يا غفور يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع يا من يعلم السرائر والضمائر يا من هو أول وآخر وباطل وظاهر بمن أستجير وأنت المجير الناصر أم بمن أستنصر وأنت المولى القاهر يا رب العالمين يا رب العرش العظيم يا من خلقني ورزقني أثني على الله تعالى بقدر ما تستطيع ثم بين بعد ذلك ضعفك ومسكنتك قل وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير يا ربي من أنا بدونك أنا اللي رأيتني يا ربي على معاصي وما فضحتني أنا يا ربي اللي وقعت في المعصية الفلانية وفعلت كذا وكذا وسترتني أنا يا ربي اللي عطيتني المال وسعت علي فذهبت وفعلت كذا وكذا اعترف بكل شيء ما مادم ما يسمعك إلا الله فأنت في ستر اعترف وناجي, قل وناجي ربك وأخرج ما في قلبك حتى ترقق قلبك وتبكي أنت لما تجعل معاصيك بين يديك وكأنك تراها بعينك هذا يرقق قلبك وتبكي ثم بعد ذلك أطلب من الله ما تريد يا ربي فاغفر لي يا ربي تجاوز عنه يا ربي أصلح أولادي يا ربي اقضي ديني يا ربي اشف مريضي ثم اختم دعائك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فلا تستعظمن شيء تطلبه من رب العالمين ولا تنشغلن اليوم بشيء يا جماعة ترى ما بقى على المغرب إلا أربع ساعات لم يبقى على غروب الشمس إلا هذا احرص أنك خلال هالأربع ساعات تدعو الله تعالى بأنواع الدعاء وكن شعيثا غبرا كان عبد الله بن عمر إذا رأى أحدا مستضلا وهو يدعو قال له أضحي لمن أحرمت له أطلع في الشمس واجعل الشمس تصيبك وتسبب عرق والغبار يصيبك أضحي لمن أحرمت له فكانوا يحرصون على شدة الانكسار والذلة لرب العالمين احرص اليوم على أنك تفعل ذلك لعل الله تعالى أن يحفظك ويغفر لك وأن تكون من يعتق الله تعالى رقابه من النيران واحرص أيضا احرص أنك تدعو حتى لمن في نفسك عليهم شيء واحد من زملائك بينك وبينه مشكلة ومقاطعة واحده من خواتك واحد من اخوانك واحد من عيال عمك ارفع يدك قل اللهم وفق فلان لكل خير وفي قلبك شيء عليه لكن مسلم يا اخي ما هو يهودي اللهم اغفر له اللهم بارك له في رزقه وكانك تنتزع هالدعاء انتزاعا اللهم بارك له في رزقه واصلح له عياله وكانك تقول يا ربي زي ما أنا سامحت اللي غلطوا علي وآذوني و سببو لي مشاكل وأخطأ في حقي يا رب فسامحني فقد أخطأت في حقك يا رب العالمين يا رب زي ما أنا سامحتهم وأدعو لهم بالغفرة وأمحو ما بيني وبينهم اللهم فمحو ما بيني وبينك يا رب العالمين فإذا فعلت ذلك فأنت قريب فعل من المغفرة أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب رجاءنا فيه أسأل الله تعالى ألا يخيب رجاءنا فيه asal Allah ta'ala an la yukhyb raja'ana fi وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتق الله رقابه من النار اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين سبحان فارج الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفات سبحان كاشف الضر سبحان المجيب لعباده سبحان من لا تخف عليه خافية في الأرض ولا في السماء اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله اللهم بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها في السماء ملكك في الأرض عظمتك في البحر قدرتك وبالعذاب سطوتك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف وتكشف الضر وتغيث المضطر اللهم يا حي يا قيوم يا يا من عز فارتفع اللهم يا من ذل كل شيء له وخضع اللهم يا من رزق الطير في طبقات الهواء اللهم يا من رزق الحوت في ظلمات الماء اللهم يا من رزق الحية في العراء اللهم يا من يعلم مثاقين الجبال اللهم يا من يعلم عدد قطر الامطار اللهم يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء اللهم يا حي يا قيوم لك الحمد كله اللهم لك الحمد بكله كل حسنة تقبلتها ولك الحمد بكل سيئة غفرتها ولك الحمد بكل درجة رفعتها اللهم لك الحمد بكل ولد أصلحته ولك الحمد بكل مال رزقته ولك الحمد بكل مرض شفيته لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم يا حي يا قيوم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 سخطك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تجعل من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته اللهم ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ومن علي ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه ولا من له حاجة من زواج أو دراسة أو وظيفة أو صلاح زوج أو صلاحي ولد إلا قضيت له حاجته يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه كشف الضر عن يونس إذ ناداه يا من يقول للشيء كن فيكون يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في العراق وفي أفغان والشيشان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم من أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وإصابة المصيبين اللهم إنا نعوذ بك يا قوي يا عزيز من كل من أراد بنا سوءا أو كاد لنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اللهم احفظ أولادنا وبناتنا اللهم احفظهم من المخدرات اللهم احفظهم من التدخين اللهم احفظهم من ترك الصلاة اللهم احفظهم من صحبة السوء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا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 يا رب العالمين، اللهم كما سلمتنا في قدومنا إلى الحج، فسلمنا في رجوعنا إلى أهلنا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ ضيوف الرحمن، احفظ حجاج بيتك الحرام، يا رب العالمين، اللهم اعترق رقابنا من النار، اللهم اعترق قابنا من النار، اللهم اعترق قابنا من النار، اللهم اعترق قابنا من النار، اللهم اعترق قابنا من النار، اللهم لا نهلك وأن رجاؤنا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا بمن نستجير وأنت المجير الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يسر عيبنا وأنت الرحيم الساتر بمن نستجير لا إله إلا أنت اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا أغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين وبابك مفتوح للسائلين وبابك مفتوح للسائلين وبابك مفتوح للسائلين, وبابك مفتوح للسائلين, وبابك مفتوح للسائلين اللهم إنك حي كريم استحي إذا رفع العبد إليك يديه يدعوك أنت تردهما صفرا خائبتين اللهم فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين وارحمنا في موقف, في موقف العرض عليك ارحمنا في موقف العرض عليك ارحمنا في موقف العرض عليك إذا ارتجفت قلوبنا وعرت أجسادنا وضلت صحائفنا اللهم لا رحمة لنا سواك يا رب العالمين يا ربي اعتق رقابنا من النار يا ربي اعتق رقابنا من النار نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم يا ملك يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا غفور يا جبار يا متكبر يا منتقم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع سبحانك ما أعلاك وأرفعك سبحانك ما أعزك وأمنعك سبحانك ما أحسنك وأجملك اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة والفقر والحاجة اللهم لا تردنا خائبين اللهم اجعلنا ممن تُعتق رقابهم من النيران اللهم اعتق رقابنا من النيران اللهم اعتق رقابنا من النيران واعتق رقاب والدينا وزوجاتنا وأبناءنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين فضلك واسع سبحانك ورحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا لم نعبد صنما ولم نسجد لقبر اللهم فرحمنا بتوحيدنا